لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفرضا ولا اضلنهم ولا امنينهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فقد خسرا خسرا مبينا يعيدهم ويمن وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ كَمَا أَوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين.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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى فِيهِنَّ النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون.